أليا ترى على الوداع فترى فرقا من الدمور فترق رقات من الدمع وبقي في ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلول هل يا ترى حان الوداع فترق رقات من الدمع وبقي في ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلول والله لن انت حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرطوا حب ولا والله لم أنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرطوا الحب يرل الضي ناح في هذه الأرجاء قد أشرق النور ولا في هذه الارجاء قد اشرق الحب ولا بل يا ترى على الغلا قد ترقربات من نجم و في رافل مؤاد منها تحرقت رقت الظلو ترى حان الوداع فترف رقات من الذموم وبقي فيك رافل مؤاد منها تحرقت رقت الظلو مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فلجتمع إنا سنبقى قوة وأحبة رغم الوداع. من قدير لا تقل حال الوداع بل جدمع. إنا سنبقى قوة وأحبة رغم الوداع. مظل صديق لا تقل حان الوداع بلجتمع إننا نبقى قوة وأحبة رغم الوداع إننا نبقى قوة وأحبة رغم الوداع أيات راحان الوداع من دموم وبقيت ذكر راق الفؤاد منها تحرقت الظلوع هل يا ترى حال الولاقة أخرقات منا دموم وبقيت ذكر راق الفؤاد منها تحرقت الظلوع يا تتت في ليلنا مثل الشروع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع يا يقوق يا فتيه في ليلنا مثل الشروع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع يا يا يا فتية في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقات و تلك الجموع حول الكتاب تحلقات و تجمع تلك الجموع أليات رأوا من نازم وبقيت بك رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوع هل ياترى حال العنافة رطرقت من نازم وبقيت بك رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوع فإلى لقاء النقوة وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء عقوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاءٍ في قوتي وعلى الضفافٍ سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي هيا تو Alam wada hal ya tara